لا ذَلِكَ ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهم ومما رزقناهم ومما رزقناهم وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْرِكَ وَمِنَ آخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الذين كفروا سواء عليهم اأذتهم اأذتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم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 يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا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 وَإِذَا خَلَوْا لَا شَيْءٌ ضِينٍ طَالُونَ إِنَّمَا عَكُمُ إِنَّمَا عَكُمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُستَهْزِئُونَ اللَّهُ يَستَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 مثل الذي استوقدناه فلما أضاءت فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في غلما لا يبصرون صمّوا بكم يوم فهم لا يرجعون أو كصيب السماء فيه ظلمات ورعد وبر يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء عليهم ما شوفوه وإذا أظلم عليهم فأروه ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها انسبحوا ربكم يا أيها الناس سبحوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لئن تتقون الذي جعل لكم الارض معاشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَطْلَقَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا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 واللتي وطودها الناس والحجار وهبت للكافرين ومشير الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم, أن لهم جنات تجري من تحت على كُلما اُوْذِقوا مِنْها مِنْ ثَمَرَاتِ الرِّزْقِ طَالُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي اُوْذِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها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 الذين يقضون أهد الله من بعد مساكين ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي يوصروا ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف ت... يُؤمنُ باللهِ وكونتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواها سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء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 أسماء هؤلاء إن كنتم إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا وأبهه بأسمائهم فلما أبه بأسمائهم قال قال ألم قلكم قل إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون.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 تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكنات وزوجك الجنة وكلاه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 وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض أدم ولكم في الأرض مستقر ومتاع لاحين حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدا فمن تبع سبعه ذا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل لنكون نعمتي التي انعمت عليكم واوف بعهدي اوف بعهدكم وإيا وإيا وآمنوا بما زلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين ولا تشتتوا